بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نستأنف إن شاء الله دروس النحو بإذن الله تعالى وهذه مرحلة أولى في علم النحو وطبعا مع جمعية الحكمة نسأل الله عز وجل أن يستفيد الطلبة وأن يتعلموا الحكمة وأن يكونوا من العلماء الأفذاد وأن يكونوا أيضا منارات خير بإذن الله عز وجل وطبعا كعاده في علوم الآلة وفي كل العلوم لا بد أن يعلم الطالب أنني أقف دائما مع المتون ومع كتبي المقررة وأجعلها مراحل ثلاثة المرحلة الأولى مرحلة الابتدائيه والمرحلة الثانية مرحلة التوسط والمرحلة الثالثة مرحلة الانتهاء. الانتهاء بالنسبة للناس أما منتهى العلم إلى الله عز وجل فنبدأ معكم إن شاء الله مادة النحو مادة النحو وهذه المادة هي عبارة عن قواعد وعبارة عن أصول وعبارة عن حقائق وعبارة عن ماهيات وعبارة أيضا عن فوائد ينبغي أن يحصلها الطالب فإذا حصلها الطالب حقق بإذن الله عز وجل ما يصبو, إليه ما يصبو إليه فقبل أن نبدأ في هذا المثل أستسمح إخواني وأخواتي ولو درس أو درسين أن نتكلم على تأصيلات ضرورية لأنكم إذا أردتم أن تكونوا علماء وأردتم ان تحصلوا العلم تاصيلا وتحقيقا لا بد من معرفه اولوياته لا بد من معرفه قواعد كل علم فقواعد النحو التاصيليه كما لا يخفاكم وكما لا يخفى أخوت على اخوتكم ان افضل ما في الطلب تحصيل وجمع كل درس سبق في عبارات مختصره كما يقولون التحصيل هو جمع كلام سابق في عباره مختصره وكما يقولون ايضا من علامات الفهم المحافظه على الموضوع هذه قواعد ينبغي ان نفهمها لان التحصيل هو عنوان الفهم والمحافظة على الموضوع هو عنوان الفهم ولذلك عندما يعرفون التحصيل ماذا يقولون جمع كلام سابق في عبارة مختصرة جمع كلام سابق في عبارة مختصرة لعلكم لو تتعلمون هذه الطريقة وتعملون بها وتأخذون بها بإذن الله عز وجل ستكون الثمرة وستكون النتيجة خيرا بإذن الله فما أحوجنا إلى من يحصل هذه القواعد التي ستأتي وما أحوجنا إلى من يكتب مثل هذه الفوائد بماء العمل بدل, بدل ماء الذهب وبدل سواد العين نحن لا نريد فوائد كما أقول دائما مشبكة بذوبان الذهب بل نريد فوائد مشبكة بهمة عالية فوائد مشبكة بالتطبيق العملي فوائد مشبك بماذا بالتطبيق العملي ولذلك قال وكيع استعينوا على الحفظ بترك المعصية استعينوا على الحفظ بترك المعصية وقال الإمام أحمد استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به بالعمل به فهو مشبك بماذا هذه قواعد مشبك بماء العمل وليس بما الذهب ولا بسواد العين ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى صيرفي الرجال ذكر بسنده إلى وكيع أن والدة سفيان الثوري قالت له يا بني اطلب العلم وأنا أعونك بمغزلي وأنا أعونك بمغزلي يعني لا تفكر لا تفكر في الأموال لا تفكر في العيش ثم تقول له وإذا كتبت عشرة احرف فانظر هل ترى في نفسك زياده في الخير فانظر هل ترى في نفسك زياده في الخير فان لم ترى ذلك فان لم ترى ذلك فلا تتعنى اي لا تتعب او لا تتعب نفسك في الطلب لان العلم لا يراد بذاته ان العلم يراد للعمل فلو كان العلم يراد لذاته ولو كان العالم يدخل الجنة بمجرد تحصيله للعلم وبمجرد حفظه للأحاديث وبمجرد حفظه للقواعد والتصيّلات وبمجرد تحصيله فوائد إذن معنى أن المستشرقين أول من سيدخل الجنة. لو كان سيدخل الجنة بمجرد التحصيل، استحضر أيها الطالب ايتها الطالبة، استحضر نصب عينيكم أو نصب عيونكم دائما استحضر العمل بما تتعلم حتى ترسخ في الذهن وتثبت الفوائد استحضر هذا استحضر انك تتعلم لا لان تقول للناس فقط نقطه نهايه بل دائما طلب العلم لشيئين اثنين ان ترفع الجهل عن نفسك اولا وثانيا أن ان ترفع الجهل عن غيرك بعد أن ترفع الجهل عن نفسك وبمن يحوطك من الأهل والأبناء والآباء والجيران إذا ارفع الجهل عن نفسك اولا. أما إذا كان همك من العلم الحفظ فقط أو إذا كان همك من الحفظ والعلم القول فقط فاعلم أنه سيرحل من صدرك بمجرد ما تفرغ من القول أي بمجرد ما تلقي خطبة على الناس أو بمجرد ما تلقي محاضرة للناس أو بمجرد ما تلقي موعظة تتلاشى وتتبخر ربما داخل المسجد ربما داخل المسجد لأنك لم تتعلم للعمل إنما تعلمت للقول فقط تعلمت للقول وطبق هذا على نفسك عندما تحفظ أحاديث تحتوي على أذكار المساء والصباح لماذا لا تنسها لأنك حفظتها لماذا حفظتها لتعمل بها ومسألة نفسية لكن عندما تتعلم شيئا لتقولها لتقوله للناس ينسى ويتبخر بسرعة ويتبخر بسرعة لأنه, حص لأنه, لأنه حصل العلم لا ليعمل به ولكن حصل العلم ليقوله للناس وليتصدر به المجالس وليصبح عالما جهبيذا نحريرا وليشار إليه بالبنان وليفسح له في المجال وليقال له فلان ويرفع صيته وإلى غير ذلك ما هكذا يا سعد طرد الإبل ينبغي على طالب العلم أن يتعلم كيف يلخص الدرس فإذا لخص درسه وحصل ما فيه من القواعد ولسيا سيما القواعد المهمة لأن القواعد المهمه هي عنوان الفهم هي عنوان الفهم لأن الطالب ما يمكن أن يحصل كل ما يقوله الأستاذ كل ما يقول الشيخ بل يلخص القواعد والفوائد المهمة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا فإنما يدل على أن فعلا أن الطالب ممن ينتقي ينتقي أطاييب القواعد وينتقي أطاييب الفوائد إذا كان عامه الناس عندهم انتقاء في الطعام فكن ممن ينتقي أطاييب الكلام بدل أطاييب الطعام حتى تحصل لك ملكة الطالب لا يمكن أن تحصل له ملكة وعقله وذهنه شارد لا يمكن ابدا والملكة لا تحصل هكذا الملكه تحصل بماذا تحصل بالجد والطلب والاجتهاد انما تحصل دائما الملك بماذا بالجد وبالاجتهاد وتحصل بالمصابره وتحصل بالعمل وتحصل بالمراجعه وتحصل بتقييد الفوائد وربط الشوارد الطالب دائما يحس بانه يريد ان ينام ومع ذلك يرد النوم ويدفع النوم عن نفسه ما استطاع هذا س سيكون فيه خير عظيم لكن إذا كان كلما جاء أكل وكلما عطش شرب وكلما اشتهى شيئا أكل وكلما زاره نوم النام، هذا لا يحصل شيئا يخرج من الفن كما دخل فيه يخرج من الفن كما دخل فيه لكنه إذا كان يستحضر ذهن ويستحضر نصب عينيه أن هذا الدرس لا يعيده الشيخ لأن الأيام تطير بسرعة فإذا يحقق ويسجل ويكتب بالفوائد التي يسمعها من الشيخ يلخص الدرس السابق ويجعل ليقع الترابط بينه وبين درسه درسه الذي يحضر فيه الدرس اليوم وإلا ضاع سعيه لذلك كنت أقول ولازلت أقول ان المقدمات هي مفاتيح الكتب ان المقدمات هي مفاتيح الكتب والسلف كانوا يقولون ومن ترك الاصول منع الوصول ومن ترك الاصول منع الاصول وبعضهم يقول ومن حرم الاصول حرم الوصول ومن حرم الاصول حرم الوصول وانا دائما كنت اقول من دخل الحواشي بقي بلا شيء من دخل الحواشي بقياء بلا شيء معنى أن الطالب ينبغي أن تكون له منهجية في الطلب ينبغي أن تكون له منهجية في الطلب وأن لا يكون ممن يحضر الدرس طبعا الذي يحضر الدرس هو مأجور إذا كان يبحث على الأجر عند الله عز وجل فهو مأجور ومعلوم لا طالب علم من محروم أنت عندما تحضر الدرس فأنت مأجور بمجرد ما تحضر الدرس أنت مأجر لكن هل حصلت شيئا ما ينبغي أن تضيع وقتك وقتك ثمين وقتك ثمين ما تضيعه إذا إذا جلست حاول أن تحاسب نفسك على كل درس تسمعه من شيخك وحاول أن تحقق ما تسمعه إذا شئت أن تحصل من العلوم وأن تكون فيه آية وغاية حاول دائما أن لا تكون سبهللة ودائما حاول أن تقول اليوم ماذا حصلت وتسجل وينبغي أن يكون عندك كراسة ودائما أقول لكم إن المغاربة يقولون الكلام إذا دار بين اثنين شاع والعلم إذا لم يقيد ضاع ودائما أقول ما كتب قر وما حفظ فر لأن الحفظ خوان كما سيأتي إن شاء الله لربما الواحد يرتج عليه يحفظ أشياء لكن عندما يريد أن يستحضرها لا يستطيع أن يستحضرها فلذلك حاول ماذا؟ حاول دائما عندما تريد أن تطلب العلم ركز ركز لأن العقول لا تفكر بدرجة واحدة العقول تختلف العقول تختلف كما يقول الإمام الشافعي الإمام الشافعي كان إذا دخل إلى السوق أغلق أذنيه لأنه إذا سمع أي شيء يحفظه وهناك من حفظ القرآن في أسابيع لأن هذه منح من الله عز وجل هذه منح من الله عز وجل فلذلك أنا أستأنف معكم إن شاء الله هذا الدرس وأجعل درسين للمقدمة أو المقدمات أو للقواعد أو للمفاتح فهذا المتن لا يخفاكم متنو هذا المتن هو مقدمة ومفتاح للدخول إلى كتب النحو مقدمة ومفتاح إلى للدخول إلى كتب النحو لذلك كنت أقول للطلب المفتاح يكون للباب والمقدمات تكون للكتاب المفتاح يكون لمن للباب والمقدمات تكون للكتاب ولذلك العلماء قالوا عبارة جامعة المقدمات مفاتيح الكتب المقدمات مفاتيح الكتب وأنا في الحقيقة كنت قررت أن يكون الشرح موسع ولكن الحصة التي ذكروا لي وعدد الحصص لا يكفي لذلك لعلي أضحك عليكم فقط أقول بأننا درسنا النحو من باب أشار فأشار هذه المقدمة لو أتقنها الإنسان وطبعاً بتعليق الشيخ والأستاذ وبشرحه يعني يكون قد حصل قسمة الأسد من النحو لا أقول حصل النحو كله ولكن قسمة الأسد من النحو لذلك بارك الله فيكم كونوا معي وحصروا ودققوا وحققوا واحفظوا وسجلوا وانتجوا واردعوا وسيكون الامتحان وعند الامتحان ستكون الاجازه عند الامتحان وأنا عند اليقين أن هناك غرفة للأخوات وغرفة للإخوة وأنا عند اليقين أن الأخوات سيفوزن بحصة الأسد لأن لي معهن تجربة الأخوات يحفظنا ولا سيما إذا ركزنا الأخوات يحفظنا لكن الإخوة للأسف الإخوة لا يحسنون إلا إصدار الأحكام وبعضهم يحسن التكبير ورفع الراية السود هذا شيء جميل لكنه أما في العلم فكما سترون ان شاء الله وطبعا الامتحان يفضح وعند الامتحان يعز المرء أو يهان لذلك أقول ينبغي لكل شارع في تأليف أو في تصنيف أو في درس أن يذكر بين يدي كل درس أو كل فن يعني كل درس يعني كل شرح كتاب أراد أن يشرح كتاب مقدمة ابن آج الروم أو أراد أن يشرح متن البيقونية أو أراد أن يشرح متن الورقات ماذا يفعل؟ لابد ان يذكر بين يدي كل فن ثمانية أشياء حصلوا هذه الأشياء، وأنا لا أتوسع في شرحها، إنما أذكرها فقط، أذكرها، ضعوا لها الأرقام العمودية، أذكرها على السريع كما يقولون، وهذه الأشياء ينبغي أن تكون عند الطالب كالفاتحة بالنسبة للمصلي، كالفاتحة بالنسبة للمصلي. لا بد في اي فن فن الفقه او فن فن النحوي او فن اصول الفقه او فن التفسير او فن المصطلح او فن الحديث رواية ودراية لابد ان تذكر ثمانية اشياء سجلوا هذه الاشياء الشيء الاول البسملة يبتدئ بالبسملة وهذا الابتداء كما يقول العلماء ان شاء الله ابتداء حقيقي هذا الابتداء ابتداء حقيقي هذه مسألة اولى يبدا بالمساله الاولى المساله الثانيه او الشيء الثاني الحمد له والابتداء بالحمد له ابتداء اضافي وطبعا انا كما قلت لكم لان المقرر يعني ضيق علينا الحصص فلكن لا باس ان اشير الى الضابط والطالب يتم من من نفسه يقولون ضابط الابتداء الحقيقي ما هو انك تاتي بشيء لم يسبق بشيء آخر فكل شيء لم يسبق بشيء آخر يقال له ماذا؟ ابتداء حقيقي وأما إذا سبق بشيء فيقال له ماذا؟ ابتداء إضافي فالحمدلة تقدمتها البسملة فإذا الابتداء بالحمدلة ابتداء اضافي لكن البسملة لم يتقدمها شيء فلذلك ما لم يسبق بشيء قيل فيه ابتداء حقيقي وما سبق بشيء قيل فيه إنه ابتداء إضافي ابتداء إضافي هذه باختصار والكلام عليها طويل وقد بينا هذا وأطلنا في عندما شرحنا متن العقيدة الطحاوية الشيء الثالث الأول قلنا البسملة والثاني قلنا الحمد له والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاه على النبي لا بد من هذه الاشياء يبتدئ بها الطالب او الشيخ ليبارك الله عز وجل عمله وعلمه ودرسه لا بد رابعا الشهادتان الشهادتان خامسا تسميه نفسه تسميه نفسه اذا كان مؤلفا يقول اسمي كذا وكذا إذا كان مدرسا يقول اسمي كذا وكذا لا بد أن يسمي نفسه لأن كثيرا من الناس كانوا يضعون ترجمة لشيوخه وكيف يضع ترجمة لشيخه وهو يجهل اسمه والفرع والحكم على الشيخ فرع عن تصوره كيف تريد أن تضع ترجمة وأن تتجاهل أولويات ترجمته وهو اسمه سادسا تسمية الكتاب فتسمية الكتاب أولاً أنا اسمي عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوش المغربي والكتاب هو متن بن آج متن بن آج هذا آل تسمية الكتاب حتى قال بعض الفقهاء الكتاب الذي جوه إلى مؤلفه لم يعرف مؤلف لم يعرف لا يجوز للمسلم أن يفتي به لا يجوز للمسلم أن يفتي به على أننا لا نسلم لهم هذا لأن الكتاب وإن جهل مؤلفه إذا كانت فيه أحاديث صحيحة عرفنا صحتها من طريق آخر فيعملوا بها إنما المدار على ماذا؟ المدار على الصحة ولكن الأصل, الأصل إذا كان الكتاب غير معروف أو عفوا اسم المؤلف غير معروف غير معروف فقالوا لا يعملوا بهذا لا يعملوا بهذا الا لمن يميز بين الصحيح والضعيف الشيء السابع أن يأتي ببراعه الاستهلال الشيء السابع أن يأتي ببراعه الاستهلال هذا الشيء السابع أن يأتي ب الاستهلال و الاستهلال هو أن يبدأ كتابه ما يدل على المقصود أو أن يأتي في أول كلامه بما يدل على مقصوده فمثلا يريد أن يدرس النحن فيقول الحمد لله الذي نحى بنا هذا المنح ورفع شأن العلماء ونصب شأن المجاهدين ثم يقول أيضا وجعل العلماء خافضين أجنحتهم خافضين لماذا للطلبة وهو من هذا القبيل فهذا رافعين وناصبين وخافضين وجازيمير يدل على أنه يريد أن يتكلم على ماذا؟ على أنواع الاعراب وعلى انواع وعلى القاب الاعراب فإذا هذه تسمى ايش تسمى براعة الاستهلال ثامناً يذكر لفظ ما بعد. يذكر لفظ ما بعد. طبعاً أنا لا أريد أن أتكلم على أن أول من قال أما بعد. ولا أريد أيضاً أن أذكر من قال بالتفصيل وما قيل فيها. وأما كما ما يكون شيء وفالي تلو تلوها وجود هذه كلها مسائل إن شاء الله لعلها تأتي في المرحلة الثانية فنقول هذه أشياء ثمانية لا بد لها لا بد لها فهذه كالأصول الأولية هذه كالأصول الأولية ولذلك قال العلماء من أصول علم النحو وأولويته أن يعرف الطالب متى ابن آجرهم مثل ابن آج الروم ويبدأ به وأن يتقنه اتقانا جيدا ولذلك قالوا بصفة عامة في كل فن من ترك الأصول منع الوصول في كل فن وقالوا من حرم الأصول حرم الوصول حرم الوصول لأن المتون الصغير أيها الطلبه وأيتها الطالبات المتون الصغيرا والمتون المختصرة تكون كمادة للأصل وتكون أيضا كالأصل وكالمفتاح للدخول إلى الأمات وللدخول إلى الأمهات لأن المتون الصغيرة إذا قلنا هذه أمهات كبيرة وإذا قلنا هذه أمهات الكتاب وأمهات الكتب معنى أن المتون الصغيرة تعتبر بنات تعتبر بنات فلا يمكن أن تكون هناك أمهات بدون أن تمر على مراحل لا يمكن أن يتزبب قبل أن يت, أن يت... ماذا قبل ان يت مراحله قبل أن يت مراحله لذلك قيل تزبب قبل أن يتحصر أو تعنب قبل أن يتحصر فلا يمكن أن يصير زبيبا دون أن يمر على مراحل معروفة للعنب وهي المجموعة عند الفقهاء طاب زبرته لا يهمنا هذا إن الذي يهمنا أن الأمهات الأم لن تصبح اما إلا ومرت على مراحل أخرى كانت طفلة صغيرة ثم كانت بنتا فإذا لا بد أن تكون أنت كذلك قبل أن تدخل إلى الأمهات ابدأ بالبنات ثم بالعمات ثم بالخالات بالنسبة إلى الأمهات بالنسبه للأمهات فلا يمكن أن يدخل الطالب أو الطالبة لا يمكن أن يدخل إلى الأمهات يعني أمهات الكتب ويترك المفاتيح ولا يمكن أن يدخل إلى أمهات الكتب والمفاتيح غير موجودة مثلا الواحد يذهب إلى مفتاح أو فتح الباري مثلا ويترك المفاتيح ويذهب أيضا إلى شرح النووي ويترك باقي كتب اللي هي بنات فينبغي أن تكون كذلك في علم النحو أن تبدأ بماذا؟ أن تبدأ بالبنات لا يمكن أن تدرس كتاب ترمباطي أو كتاب حاشية بن حمدون أو كتاب الصبان أو كتاب يعني كتب في علم النحو لا يمكن ان تبدا بهذه تذهب الى الكافية تذهب الى الشافية تذهب الى الشراح العظيمه تذهب الى ابن عقيل تبدأ، تذهب الى الخضر تذهب وتترك ماذا وتترك الكتب الصغيره والمفاتيح الصغيره فعلم النحو بل كل بل كل العلوم لها اولويات ولها مفاتيح اذا كنت في اصول الفقه ينبغي ان تبدا بماذا وينبغي ان يكون في يدك ماذا مفاتيح اصول الفقه هو مثلا كما يقول عند المغاربه وعند اهل تونس كذلك لا بد ان يبدا بكتاب التلمساني وهو كتاب مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول الى بناء الفروع على الاصول يعني اشمعنى لاحظوا حتى الاسم مفتاح والاحكام تؤخذ من الاسماء مفتاح الوصول يعني انه مفتاح يدخل به الطالب إلى ماذا؟ إلى أمهات الكتب في علم أصول الفقه كذلك ما يقال في علم أصول الفقه يقال ايضا في النحو مثل الأجرومية ابن آجروم وهو مفتاح للدخول إلى ماذا؟ إلى باقي المؤلفات في علم النحو التي اعتمت بعلم النحو من أمهات كخلاصة ابن مالك بجميع شروحها وبجميع حواشيها ثم الكافية ثم الشافية ثم الترمباطي وهكذا إذن لا بد أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالمفاتيح ومن حقق المفاتيح يفهم بعد ذلك ماذا؟ يفهم الأمهات أو يحسن الدخول إلى الأمهات فالامهات والبيوت لا تؤتى من النوافذ إنما تؤتى من الأبواب تؤتى من الأبواب واتو بيوت من أبوابها والآن خذوا معي متن بن قبل أن ندخل فيه من حقق هذا المتن هل يمكن إذا حققه يسهل عليه الدخول إلى الأمهات الجواب نعم إذا حقق هذا المتن يسهل عليه أن يدخل إلى ماذا أن يدخل إلى الأمهات لماذا لأن صاحب هذا المتن كتبه بقلامي سلس صاحبه كتبه باسلوب سهل كتبه باسلوب ميسور كتبه وحاول ان ييسر العباره ميسور الحفظ طبعا لمن كانت همته عاليه يعني حيث جعله جعله عباره عن مسائل وعباره عن فقرات منسقه ومنمقه ومتسقه ومنظومه نظما لا أعني به النظم اللي هو ضد النثر لكن بالترطيب والتنسيق والتنميق فالطالب اذا الم به وحفظه حفظ هذا المتن وفهمه فهما جيدا هذه الرساله الصغيره الجامعه لمجمل قواعد اصول علم النحو ولمجمل قواعد مفاتيح علم النحو ولمجملي قواعد الأولية في علم النحو ولربما لاحظوا لربما كما يقولون يذكر أشياء لم يذكر ابن مالك في خلاصته يذكر أشياء كما سيأتيكم إن شاء الله توجد في متن ابن آجرم غير موجودة في ماذا؟ غير موجودة في الخلاصة في أرفية ابن مالك ولعل لا ينطبق عليها قول القائل وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر لذلك أوصي الطلبة أن يكون لهم إلمام وتحصيل لهذا المتن الطالب ينبغي أن يلم ويحصل جل مسائل وفقرات هذا المتن وبإذن الله عز وجل إن كانت همته عاليه يمكن أن يحصل هذا المتن في وقت وجيز لماذا؟ لسهولته ويمكن أن يفهمه ايضا في وقت وجيز لماذا؟ ليسر عبارته وإن كان يغلب في بعض الأحيان في بعض الأحيان وهذه عادة البشر على بعض جمله وفقراته يغلب عليها نوع إهام وإضمار وفي بعض الأحيان يغلب عليه او يوجد فيه تكرار في بعض الفقرات أو اختصار لكنه غير مخل بالمعنى غير مخل بالمعنى أو يحتاج إلى أن يبين ما هو ظاهره إيهام أن يبينه من؟ الأستاذ الأستاذ فلذلك قال العلماء يمكن لطالب العلم أن يحصل هذا المتن في أقرب الآجال وفي أقرب الأوقات ولكن لا نقول هذا للعطلة والبطلة إنما هذا لعالي الهمة لعالي الهمة لأن النحو لا يحصل دفع واحدة لاحظوا بارك الله فيكم كلمة النحو نحا ينحو نحوا مصدر والمصادر كما يقول علماء النحو تنقسم إلى قسمين ركزوا معي تنقسم إلى قسمين مصدر سيال ومصدر غير سيال ولكل قسم ضابط ما هو المصدر السيال وما هو المصدر غير السيال وركزوا معي المصدر السيال هو الذي يقع شيئا فشيئا فالنحو يقع شيئا فشيئا الطالب يحصر علم النحو شيئا فشيئا وهكذا تقول في كل شيء أكل فشبع اكل ياكل اكلا تعل علم وتعلم واصبح عالما اذن معنى النحو معنى السيال ما هو هو الذي يقع شيئا فشيئا والمصدر غير السيال هو الذي يقع دفعة واحدة مات انكسر ها؟ ماذا آخر مات وانكسر دفعة واحدة قل يعني إذا وقع دفعة واحدة ماذا نقول له مصدر غير سيال يعني لا لا يقبل ماذا لا يقبل شيئا فشيئا لا يعني يقع دفعه واحده وعكسه الذي يقع شيئا فشيئا فاذا كان يقع شيئا فشيئا يقال له ماذا مصدر سيال واذا كان يقع دفعه واحده ماذا يقال له مصدر غير سيال معنى ان علم النحو لا يحصل في ليله لأن من حصل العلم دفعة واحدة ماذا يقع له نسيه دفعة واحدة نسيه دفعة واحدة فلذلك أحببت أن أنبي على أن النحو مصدر يقع شيئا فشيئا فإذا اجتهدتم وكتبتم من قواعد وحققتم وحفظتم وراجعتم كل درس وتأملتم و... حفظتم المتن بإذن الله ستكونون بخير إن شاء الله ولا طالب علم المحروم ولهذا قالوا بأن الله عز وجل ولسيما هذا المتن جعل لهذا الكتاب وهو متن ابن آجر جعل له قبولا عظيما ومما كان يذكره بعض مشايخنا يذكرون قصة وقعت للمؤلف مع هذا المتن والله أعلم بصحتها والعهدة على القائل يقولون بأن المؤلف ركزوا معي لما ألف هذا المثل رمى به في البحر وقال يا رب إن كنت أردت به وجهك فاجعله في أيدي الناس حتى ينتفعوا به وإن كنت أردت به غير ذلك لاحظ إن كنت أردت به الرياء والسمعة فابقيه في البحر وأتلفه فقيل إنه خرج إلى جزيرة وحفظه الناس وتعلموه واستنبطوا منه أشياء حتى رجع إلى المؤلف فعلم أن الله عز وجل قد قبل منه هذا المتن وهذا المتن لا يخفاكم عليه شروح كثيرة طارة ما بين مطول وطورا مختصر وما بين ناظم وما بين متمم فقد نظم هذا المتن كثير من العلماء قديما وحديثا واعتنوا به عناية فائقة وقد كنت نظمت منه ما يقارب مئة, مئة بيت داخل السجن ولكن الذي أريد أن انبه عليه إذا كانت المقدمة مفاتيح الكتب وإذا كان من حرمها حرم الصواب وحاد عن اللاحب يعني عن الطريق الصحيح الواضح والممهد والمبين والواسع ينبغي لطالب العلم أن يتبع في طلبه هذه الطريقة التي ذكرنا لكم أن يبدأ بالمفاتيح ولذلك دائما أقول للطلبة أقول للطلبة في كل فن من الفنون العلمية في كل فن من دخل إلى الحواشي قبل ضبط المقدمات والمفاتيح والمتون بقي بلا شيء افهموا هذا جيد من دخل إلى الحواشي قبل ضبط المقدمات والمفاتيح والمتون بقي بماذا؟ بلا شيء لأنه لا يمكن الإنسان أن يدخل للمطولات وهو لم يتقن بعد أولويات هذا العلم وأولوياته هي مفاتحه وهي مقدماته وهي ضوابطه وهي حقائقه وهي حقائقه وهي ماهياته لذلك ترون في بعض الأحيان في تراجم الآئمة الكبار وأنا اوصي الطلبة بقراءة تراجم بعض الآئمة سيما في سير أعلام النبلاء تجدون هناك أنهم يقولون او يقول الذهبي بالذات في ترجمته يترجم لعالم فيقول كان عالما جهبيذا نحريرا ثم يقول جبل هو بعبارة جبل نفخ في روح بعد هذه الألقاب العظيمة والكبيرة يذكرون أن هذا الإمام وهذا الجبل الذي نفخ فيه روح درس كتاب متن ابن آجر في النحو ودرس متن ماذا متن الأخضر في الفقه المالكي ودرس متن الورقات في أصول الفقه ودرس متن البيقونية في المصطلح هكذا تجدون في تراجم بعض الكتب أو في الكتب التي تترجم للعلماء تراتب ترتيب المدارك في السير أعلام النبلاء كذلك في البداية والنهاية كذلك في كتاب تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام وكذلك يعني في كتب التي تترجم العلماء يذكرون أنه إمام الأئمة جهبير نحرير وإذا به يقول قرأ كتبا صغيرة من أمثال أو من مثل متن ابن آجر أو من مثل متن العقيدة الطحاويه أو من مثل متن البيقونية أو من مثل متن الورقات أو من مثل متن الأخضر ايش معنى هذا؟ يذكرون رساله صغيره لربما لا تفيد المبتدئ لا تفيد المبتدئ ولا يحتاج اليها المنتهي لكنها يذكرونها فيما ذا في, في مقروءاته ليبين لك ايها الطالب وايتها الطالبه ان هذا الرجل الذي اصبح اماما عملاقا جهبا جهبدا محريرا اخذ العلم على اصوله اخذ العلم على اصوله ما معنى أخذ العلم على أصوله؟ أي بدأ بصغار العلوم ولم يبدأ بكبارها لم يتر مباشرة إلى الأمات وترك البنات لم يتقنها ولم يفتض ابكارها بل يبدأ بالبنات أولا ولذلك قال أحد المشايخ عندما ذهب إليه بعض الطلبة يطلبون منه ويترجونه أن يدرسهم كتاب جمع الجوامع للإمام السبكي فقال لهم عبارة أصبحت مثلا قال لهم عبارة أصبحت مثلا تركتم الاجرومية تبكي وآتيتم الابني السوكي تركتم الاجرومية تبكي وآتيتم إلى ابني السوكي ولهذا نحن هنا بالمغرب نقول مشل ابن السبكي السوكي وخلّى الاجرومية تبكي مشل ابن السبكي السوكي وخلّى الاجرومية تبكي يعني أن العلم لا بد أن يؤخذ على على أصوله ولذلك عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنهما عنه ماذا قال فسر قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلوم قبل كبارها على صغار العلوم قبل كبارها وإلا ضاع سعيه بدون فائدة وإلا ضاع سعيه بدون فائدة فلذلك أوصيكم يا طلبه العلم وصيكم يا طلبة العلم إذا أردتم أن تكونوا طلبة الحكمة فعلا مع هذا الحكمة تنطقون بالحكمة خذوا العلم على أصوله ولا تدخلوا إلى الحواشي لا ينبغي أن تدخلوا إليها قبل ضبط عبارات المثل لا ينبغي أن تدخلوها قبل ضبط المقدمات لا ينبغي أن تدخلوها قبل ضبط المفاتيح وإلا بقيتم بلا شيء احذر يا طالب العلم في الحكمة احذر أن تكون حكيما وإلا كان العلم عليك نقمة يا طالب العلم أن ينطبق عليك من دخل إلى الحواش بقي بلا شيء احذر هذا ولهذا تبدأ بحفظ المقدمات والمفاتيح والحقائق والماهيات المختصرة وتنتقل بعد ذلك إلى مخخة المتون تنتقل إلى مخخة المتون وجار الله الزمخشري عنده عبارة جميلة يقول الزيت مخ الزيتون الزيت مخ الزيتون والحواشي مخخة المتون والحواشي ميخخة المتون وهذه عبارة جميلة الزيت مخ الزيتون والحواشي ميخخة المتون ولذلك كونوا طلبة الحكمة ولا تكونوا طلبة النقمة وكونوا أيضا ممن يستفيد من وقته ويستفيد من درسه وكما أقول للطلب دائما من أصلى حصل وتأصل حصل الأصول وأصلوا وحصلوا ومن أصل حفظ الأصول والمقدمات أصلها وحصلها تأصل فيها ما معنى تأصل فيها؟ أن يكون له أصل وتكون له أرضية أرضية يقف عليها لأن شبابنا للأسف إذا مات العلماء وموت العلماء ثلمة يبقى لعاع من الشباب يحفظون عبارات هنا وهناك أو لربما يحفظون بعض الأسئلة أو لربما يحفظون أشياء في العذر بالجهل وأشياء أخرى هكذا عامة منتشرة في الشارع وبين يدي الناس ثم يصبح عالما داعيه ويظن انه من صعد على المنبر وقال كلمتين وقال خطبه رنانه وبغلظ الصوت يصبح عالما فلذلك خذوا بفائده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال عباره جميله تعلموا قبل ان تسودوا تعلموا وتفقهوا في روايه تفقهوا قبل ان تسودوا يعني قبل ان تصبحوا اسيادا فيستحي الانسان ان يتعلم وانتم تعلمون لا يستحي لا يتعلم مستحيل ولا متكبر وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر إذا خذ بماذا أثبت أرضية بحيث إذا تكلمت تتكلم بماذا بالأصول والقواعد والنصوص فالمشكل الشافعي لم يقل جزافا ما ناقشت عالما إلا غلبته ولا ناقشت جاهلا إلا غلبني لأن العالم عندما يذكر له القواعد والنصوص ويذكر له الفوائد يعرف الحق ويرجع لكن الجاهل تأتيه بالقواعد والأصول لا يفهم هل بالله عليكم الجواهر واللآل إذا علقت على أعناق الخنازر ايحس بها ويستفيد منها؟ لا والله لا يستفيد منها فلذلك كونوا ممن يجعل الارضيه في العلم يقف عليها كونوا ممن ثبت ونبت كونوا ممن اصل وتأصل وحصل كونوا ممن يتقن ولو فن واحد اقل شيء يتخصص فالتخصصات مشروعه وقد تخصصا معاذ بن جبل اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أفرادكم زيد واعلمكم بالقراءه من ام عبد وهكذا فاذا اصلوا وحصلوا واثبتوا وانبتوا كما يقولون اثبت العرش ثم نقش كما قالوا قديما اثبت العرش ثم نقش هل ممكن ان تنقش في الهواء هل ممكن ان تنقش على الماء اذ لا بد من اثبات العرش والا ان لم تفعل كنت كمن ينقش على على الهواء أو يكتب على الماء والنقش على الهواء أو على الماء سريع الضياع يزول بسرعة بنفخة ريح أو برشة ماء إذا كتبت على الرمل تأتي مثلا ريح وتذهب ما نقشت وكذلك إذا جاء الماء فلذلك أقول لكم المتون المختصرة معيار العلوم المتون المختصره معيار العلوم ومحك الانظار والفهوم ومحك الانظار والفهوم فلا بد من البدايه بها لا بد من البدايه بها لانها تجعل للعلوم اساسا متينا وضبطا رصينا ويتحصل بها الطالب وتكتسب ويكتسب ملكة سميكة قوية بهذه المتون الصغيرة. فلربما من أصبح اماما يشار إليه بالبنان، وهو لم يحصل طبعا على المنبر يخطب ويتكلم على الطاغوت ويتكلم على كذا ويتكلم على الجهاد، لكنه من جهة العلم خاو الوفاض، خاو الوفاض. ولهذا المنابر تشكو إلى الله من ركابها لذلك حقق أصل أثبت انبت كما كنت قلت قديما في منظومة المسمات شذرات في نظم كتاب الورقات شذرات في نظم كتاب الورقات أقول فيه الفقه ميزان العلوم المقسط الفقه ميزان العلوم المقسط من حرم الأصول ذا مفرط وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن فانت أيها الطالب وانت أيتها الطالبة قل النحو بدل الفقه ويسلم لكم النظم تقولون هكذا بدل الفقه ميزان العلوم المقسط قل النحو ميزان العلوم المقسط ثم الباقية معروفة لذلك طالب العلم لا بد أن يكون بين يدي كل طلب أن يسمع تنبيهات من شيخه وأنا لا أسمي هذه محاضرة ولكن أسميها محاورة ونقاش مع إخواننا وأوصيكم الا تتسرعوا في الأحكام ووصيكم أيضا إذا تعلمتم من أحد أشكره اشكر من علمك وتذكروا قول سفياني الثوري من علمني حديثا واحدة أو من وجدت عنده في رواية أربعة أحاديث أو من علمني حدثنا أو من أخذت عنه حدثنا هذه كلها روايات كنت له عبدا كنت له عبدا لكن لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف ما الذي, الذي يسمع هذا يقول كيف يكون عبدا هذه صوفيه يعني يخدمه هذا هو القصد وهذا ايمان ايمان في العلم وايمان في الزهد وايمان في الورع فلا بد من التنبيهات وانا دائما اقول ان بعض اخواننا في تونس عندهم تصرف في اصدار الاحكام لربما الواحد بمجرد ما يلتزم يعرف أن العذر بالجهل الإنسان إذا وقع في الكفر يقع الكفر عليه وهذا غلو باطل ثم بعد ذلك يصدر الاحكام ويقصب كل, يقصب كل العلماء الذين خدموا الدين ولا زال هو في ماذا في صلب امه ثم لعله إذا تعلم من شيخ بعد ذلك يتعلم حرفين يهجوه ودائما أقول من أراد عدو من حينه فليعلم طالبا بلحيته ولكن لعل إن شاء الله فيكم خير أذكر تنبيهات ولا أقول بهذا التوسع ولا أجعل الناس سواء إنما جعل الناس سواء ليس لعقله دواء وأقول لكم إذا وجدتم حكمة عند أحد فخذوها الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها يلتقطها ولا تترك الحكمة في راس من يموت اياكم ان تتركوا الحكمة في راس من يموت خذ الثمر ودع الشجرة للنار ومن التنبيهات التي ينبغي أن يحافظ عليها طالب العلم بل ينبغي ان يستحضرها عند كل درس عند كل فن هذا تنبيه مهم لا يت... لا ينتقل من متن إلى آخر بلا موجب أن لا ينتقل هذا تنبيه أول أن لا ينتقل من متن إلى آخر بلا موجب وأن لا ينتقل من المختصر إلى المطول قبل تحصيل المختصر وإلا كان رحلة في المتون ولكنه لا يحصل شيئا أنا اوصيكم بهذه النصائح وأنصحكم بها ونفسي فمن طبقها وحققها سيحقق أشياء كثيرة بإذن الله عز وجل ولا يوجد شخص عالما ولا يوجد شخص ولد عالما بل العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطرق وأقل ان يكون حسنا إنما العلم بالتعلم لأن هذه العلوم تسمى علوم الآلة تسمى علوم الآلة والعلماء قسموا العلوم إلى قسمين سموها المعقولات والمعلوم أو وماذا آخر يعني قالوا العلوم تنقسم إلى معقولات وإلى منقولات يعني إلى قسمين معقولات ومنقولات معقولات هي علوم الآلة والمنقولات الكتاب والسنة وما يتعلق بهما فإذا لا يمكن للإنسان أن يحصل المنقولات الكتاب والسنة وهو يجهل المعقولات إذن لا بد أن يكون في يده المفاتيح وهذه العلوم من التنبيهات التي ينبغي أن تتنبه لها هل العلوم تراد لذاتها؟ هل العلوم تراد لذاتها؟ الجواب لا العلوم لا تراد لذاتها إنما تراد للعمل العلم نفسه لا يراد لذاته إنما يراد للع... للعمل القرآن لا يراد لذاته ولكن قراءته يؤجر عليها الإنسان يؤجر على القراءة ولكن إذا كنت تقرأ ولكنك لا تطبق تصبح كمثل الحمار يحمل أسفار فإنما نحفظ القرآن لنعمل به ولذلك كنت أقول دائما لا يقال فلان حافظ بل يقال فلان حامل حامل أما إذا كان حافظا يحفظ الحدود وربتان للقرآن والقرآن يلعنه كما يقول عبد الله بن عباس والحديث وإن كان الأثر وأن كان فيه مقال ولكنه صحيح من جهة المعنى ربتان للقرآن والقرآن يلعنه فلذلك إذا حفظت القرآن للعمل به افهم هذا جيدا يا طالب العلم إذا شئت أن تتعلم أي علم ولسيما علوم الآلة فاجعل نصب عينيك أنك تتعلمها لتفهم بها كتاب الله واجعل نصب عينيك أنك تتعلمها لتفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل نصب عينيك أيضا أنه لا يمكن أن تفهم كتاب الله إذا لم تكن ملما بعلوم الآلة واجعل نصب عينيك بأنك لا يمكن أن تكون ملما بعلوم الآلة وأنت لم تضبط مطونها المختصرة فلذلك لا تنتقل من كتاب إلى كتاب وكن كما قال عبد الله بن مسعود فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب من النصائح التي اقدمها لنفسي اولا ولكم لا تشتغلوا بالمطولات لا تشتغلوا بالامهات قبل ضبط واتقان المختصرات والبنات فلا بد لو قيل لك نزوجك امراه عجوزا وأنت شاب طبعا ترفض ترفض لكن لو قيل لك تبدأ بالزواج بامراه عجوز ثم بعد ذلك تتزوج بنتا هل ترضى؟ لا ترضى إذن فابدأ بالبنات في كل شيء في طلبك للعلم في تحصيلك للأصول وفي ضبطك للمفاتح وفي حفظك للكتب والامهات ابدأ بالمذاء بالصغار كذلك من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم أن يحرر, المسائل، أن يحرر المسائل تحريرا علميا وأن لا يكون همه أن يختم الكتاب وكفى فيخرج من الكتاب كما دخل يخرج من الكتاب كما ذكر ما معنى هذا يخرج منه صفر كف لم يساعده السبب وحاول من التنبيهات كذلك انتن ايتها الاخوات حاولنا أن تتذاكرنا مع بعضكن لأن العلم لا يصعب بين اثنين لأن العلم لا يصعب بين اثنين وكما قالوا قالوا حفظوا حملوا وقرين حفظوا سترين هذه قاعدة مهمة حفظوا سترين خير من حفظ وقرين حفظ سترين خير من حفظ وقرين وقرين من, من, من الكتب عندك إبل ملاته كتبا انت عندك ابي الملات وكتبا وصديقك حفظ سطرين من هو الافضل الذي حفظ اما انت اتيت بالكتب وسندتها لماذا وضعتها ديكورا لذلك قالوا حفظ سطرين خير من حفظ من من حمل وقرين والمذاكره بين اثنين خير من هذين خير من حمل وقرين وخير من حفظ سطرين لأنك عندما تتذكر وتتذاكر عندما تتذاكر مع اخيك تضيف وجها آخر لعقلك تنير عقلك بمصباح آخر كذلك الأخت عندما تسمع وجهة نظر أخت أخرى فتضيف فائدة كانت تجهلها ومما أنصحكم به أيضا أن ترضوا ممن, أقل ممن هو أقل منكم علما فلا ينبول الرجل كما يقول البخاري وغيره لا ينبول الرجل إذا لم يرضى ان أخذ العلم من أصنف ثلاث تأخذ ممن فوقك وممن في سنك وممن دونك دونك حتى ولو كان دونك وسيأتي إن شاء الله في دروس الآداب التي نلقيها في غرفة القرآن الكريم في الآداب سيأتي أن الشافعي أخذ عن تلامذته وأن مالك أخذ عن تلامذته وأن الأئمة كبار الأئمة كبار أخذوا عن تلامذته من نصائح التي ينبغي أن يتبعها الطالب في الطلب الا يكون عمله سبهللا سبهللا بدون لم يحقق هدفه في كل شيء من عرف ما قصد هان عليه ما وجد اذا كنت تريد أن تكون عالما فاجتهد من طلب العلم من غير كبد أضاع العمر في طلب المحال لم تبلغ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لا تظن ان المجد طمرا انت تاكله اذا لا بد أن تكون مجتهدا وان تحدد هدفك حدد هدفك حدد هدفك حتى من عبادتك حدد هدفك حتى من دنياك لماذا خلقت وما المهمه التي خلقت من أجلها ولماذا تطلب العلم وما هدفك من طلب العلم ولا تكون كالابره تستر الناس وهي عريانه ولا تكون كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخاله ولا تكون كالفتيله تضيء للناس وتحرق نفسها حدد هدفك وأعرف مقصودك وأعرف مقصودك وحصل وإلا أن تخرج من من طلبك للعلم وما حصلت شيئا لكن حصلت الختم الجامد للكتاب حصلت الختم الجامد للكتاب والأجوف مع الضجر والسامه والملل والنصب والعناء والتعب والكلل وتشويش العقل والبال بل أكثر من ذلك وقلة الحياة والطعن في العلماء وفلان عالم وفلان ليس بعالم وفلان كافر وفلان مبتدع وفلان أنت تقول فلان عالم وليس بعالم معنى ينبغي أن تكون اعلم منه لتصدر فيه هذا احذر فأفعال العقلاء تصانع العبث احذر ياك ان تاكل اللحم قبل الخبز احذر من غيبه اخوانك احذر والا ضيعت وقتك بدون فائده احذر ثم احذر وعليك بالجد والاجتهاد لتحصل وكما قالوا اعط العلم كلك ليعطيك بعضه واذكر قاعده مهمه وفائده واثر قاله ابو احمد نصر بن أحمد الفقير السمرقندي قال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك كلك هذا كمثل قول يحيى بن كثير لا يستاع أو لا يستطع في رواية وفي رواية لا ينال أو لا يستاع أو لا يستطع لا يستطاع العلم براحة الجسم هذا في صحيح مسلم هذا الأثر في صحيح مسلم لا ينال أو لا يستطاع أو لا يستطاع العلم براحة الجسم وقد نقل الخطيب البغدادي في كتابه القيم الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع عن بعضهم قال قال كلام عجيبا واستحضروه لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات اقرب آله فلم يشهد جنازته كما فعل أبو يوسف مات ولده ولم يشهد جنازته أرسل جنازة ولده نعش ولده وذهب للدرس درس أبي حنيفة فقيل له ذلك قال أما ولدي فقد مات رحمه الله لكن فاتني ولدي فات لكن علم أبي حنيفة ودرس أبي حنيفة إذا فاتني لا يرجع إذا فاتني لا يرجع ولهذا قال بعض المشايخ لتلميذه يوصيه قال لو اصبغ يد ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله إصبه وإصبه حتى لا تفكر فيه كيف تغسله كيف تغسله ولذلك قال الإمام الشافعي لا يدرك الحكمه من عمره يكدح في مصلحه الأهل ولا ينال العلم الا فتى خال من الأذكار والشغل والشفع هو الذي قال لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسأله لو كلفت شراء بصله لما فهمت مساله ولذلك طالب العلم ينبغي أن يجتهد وكما قالوا قديما من جد وجد ومن زرع حصد ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد فالعلم أيها الإخوة لا ينال براحة البال وقد سأل سفيان الثوري أحد طلبة الحديث ما حرفتك قال طلب الحديث قال أبشر إذن بالفقر أبشر إذن بالفقر وأنتم تعلمون أن الشيخ الألباني ذكر في بعض كتبه في بعض أشريطته أن أباه كان حنفيا فكان ابو يقول له علم الحديث صناعة المفاليس علم الحديث صناعة المفاليس وهذا يقوله الفقهاء للأسف يقوله الفقهاء الجامدون والصحيح أنه سيتعب الإنسان في تحصيل هذا العلم ولكنه إذا اجتهد فبإذن الله عز وجل بد أن يحصل يحصل العلوم. فأنتم تعلمون كما قالوا لولا لا أولاد الفقراء لضاع العلم لو لا أولاد الفقراء لضاع العلم ونقف هنا ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل حول مقدمة من النصائح ثم نبدأ إن شاء الله في شرح متن ابن آج الروم ولكن كما قلت لكم لعل أضحك عليكم أن يكون شرحا ميسرا سهلا أما إذا شئنا أن نطيل الشرح فهذا يحتاج إلى وقت كبير ولعل بإذن الله عز وجل في غير هذه المرحلة أو من يتابع معنا في غرفة القرآن الكريم فقد وصلنا الآن 68 درسا وفي شرح متن ابن آج الروم ولازلنا مع النواصب ولازلنا مع الناصب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته